يا أيها الذين آمنوا اذكرو نعمة الله عليكم إذ هم قوم أي يبسوط إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنين